آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنع الله فأذقه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ونقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون تَأْكُلُونَ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِن انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما يؤكل من غير الله به فمن اكرها غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام اللي تفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون